قصة آية. آية. آية. آية. آية نحن نقص عليك لقد كان في قصصهم عبرة لقصص قصص تعنا بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم ذلك من أنبار قصة آية إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين إنما كنا وأن يثبتني وإياكم على الحق والهدى وأن ينفعنا وياكم بما نقول ونسمع نحن اليوم مع قصة آية بل إن شئتم فقولوا مع قصة فتنة عرضت لأحد الأنبياء لكنه عليه الصلاة والسلام كان في قلبه من الإيمان والتقوى ومحبة الله تعالى كان في قلبه ما منعه من أن يقع في هذه الفتنة يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حقد عليه إخوانه وهو صغير فألقوه في الجب في البئر فمرت سيارة قافلة فألقوا دلوهم لأجل أن يستخرجوا الماء من البئر فرأى يوسف عليه السلام وهو الطفل عمره تسع سنوات أو نحوها رأى هذا الدلو فرأى أن فيه نجاة من الموت ومن الموت جوعا أو غرقا في هذا المكان أو ربما بحية أو عقرب تعلق في هذا الدلو فسحبه صاحب الدلو فبدل أن يخرج إليه الماء خرج إليه نبي من أنبياء الله تعالى غلام لم ترى عين ذاك الرجل أجمل منه فإنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي نصف جمال أهل الأرض أخذوا هذا الغلام باعوه في مصر اشتراه رجل عزيز في مصر يعني وزير رجل له مكانه أقبل بهذا الغلام الجميل الذي لم تر عينه أيضا أجمل منه أقبل به إلى زوجته وقال لها أحسني مثوى هذا وجه وجه خير وجه فيه أنوار أحسني مثوى أكرمي عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لاحظ يقول هذا سينفعنا لأنه الآن أنا اشتريته بمالي وهو الآن عبد مملوك بين يدي ويكون مدام أنه صغير وأنه بهذا الخلق الحسن ليس فيه عاهة وليس فيه قبح لعله يكون مثل ولدي يذهب معي ويأتي أو نتخذه ولدا يوسف عليه السلام استمر معهم في البيت لما بلغ أشده واستوى بلغ سبع عشرة سنة ثمانية عشرة سنة وربما في العشرين قال الله تعالى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يوسف عليه السلام كان حسنا جميلا في خلقته كما تقدم وكل من راه يعجب بهذا الجمال جعل في البيت يخدم ويشتغل في البيت لأنه عبد مملوك خادم وكانت امرأة العزيز تنظر إليه كل مرة فتزداد به إعجابا مع أنها في في مقام أمه فإن زوجها لما جاء به قال لها أو نتخذه ولدا فهي في مقام أمه لكن في بعض الأحيان الشيطان يتسلط على القلب وتسيطر الشهوة على القلب حتى ينسى الإنسان أحيانا عقله ويبدأ يفكر بعاطفته قال الله تعالى وهو يصف حال يوسف عليه السلام في موقفه مع امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك الآن السبل أمام يوسف عليه السلام كلها ميسرة شاب وعادة النفس عند الشاب تدعوه إلى مثل هذه المتعة أكثر مما تدعو الشيخ فغالبا الشيخ الذي في عمر الثمانين والتسعين قد لا يكون عنده من قوة الغريزة والشهوة ما يجعله احيانا يفتل بالنساء أزد على ذلك أنه كان غريبا عن البلد يعني لم يكن مثلا بين اهله ووطنه واخوانه وامه وابيه يخشى الفضيحه لا ما عنده مشكله هو يعني رجل اصلا غريب لو تكلموا عليه وقالوا فلان وقع في الفاحشه سيفضح عند من اصلا اصلا من يعرفه هو عبد مملوك من بين عدد كبير من العبيد والمماليك الذين يملؤون تلك المدينه زد على ذلك انه كان عبدا مملوكا لها بين يديها وغالبا العبد المملوك او الاجير الذي عند سيده أو عند صاحب العمل يفرح إذا صاحب العمل يعني مثل ما نقول بالعامية أعطاه وجه تلطف معه التفت إليه أعطاه فرصة ان ينظر إليه يفرح أنه يلتفت إليه أو أن يشعره بقيمته فهو كان عبدا مملوكا وهي ليست رئيسة العبيد أو مديرة القصر لا هي صاحبة القصر المرأة المتسلطة هي السيدة فيه زد على ذلك أنه كان جميلا وغالبا الذي عنده شيء من الجمال في وجهه يعني يبدأ يعجب بجماله وحسنه ويفرح إذا النساء اقبلن عليه لأن هذا يوافق شيئا في قلبه الأمر الخامس أنها هي التي تدعوه إلى فعل الفاحشة ليس هو الذي يقبل عليها وهذه مما يزين للمرء أن يفعل يعني ليس هو الذي أقبل وجعل يعرض نفسه لها يحاول أن يرغبها في نفسه لا لا هي نفسها التي تدعوه الآن وهي التي ترغب وهي التي تهدد زد على ذلك أنها قد غلقت الأبواب يقول بعض المفسرين أغلقت سبعة أبواب بينها وبين أن يصل إليها الناس لذلك حتى في الآية ما قال الله تعالى وأغلقت الأبواب لا قال وغلقت الأبواب يعني تشعر أنها تمسك مفتاح الباب وتغلق تغلق تغلق بقوة ثم تندفع إلى الذي بعده مثل مثلا لو أنك هربت من لص أو هربت من أحد قد يضرك فأقبلت ودخلت منزلك مثلا ومنزلك عبارة عن بيت له سور يحيط به فتجد أنك تقفل باب السور ثم تأتي إلى المنزل نفسه وتدخل وتقفل الباب ثم تقبل الى المكان الذي الجناح الذي يفضي الى الطابق العلوي مثلا وتقفله ثم تاتي الى الباب الذي يفضي الى غرفتك وتقفله ثم تاتي الى باب غرفتك نفسه وتقفله ثم ان كان في غرفتك حمام دخلت الحمام واقفلته هذا الان قرابة خمسه او سته ابواب كلها غلقتها تلك المراه قد غلقت سبعه ابواب وزد على ذلك انها تزينت وتجملت وقالت هيت لك هيت لك يعني أقبل قد تزينت لك كل هذا الجمال تهيأت لك ترى هذا الفراش الجميل ترى هذا لأجلك هذا الجمال الذي قد وضعته في وجهي وجملت به ملابسي وشعري هو لأجلك كل ما ترى من جمال هو لأجلك يا يوسف هيت لك بالله عليكم يا جماعة من يصبر في مثل هذا الموطن شاب وجميل وغريب في البلد وعد مملوك عندها وهي سيدة تدعوه وتجملت له بأعظم أنواع الجمال وفي غالب الحي الأحيان أنها ستكون جميلة صحيحا ما رأيتها لكنها امرأة العزيز والعزيز يأخذ أي واحدة يعني من الناس أكيد أنه سيأخذ امرأة من أميز النساء ومن أجملهن وزد على ذلك أمر سابع أيضا أن زوجها كان ضعيف الغيره وربما عديم الغيره قد يقول البعض وما أدراك الذي أدراني أن المرأة لم تصل أصلا إلى هذا الحد من دعوة يوسف إلى الفاحشة الصريحة إلا وهي في غالب الأحيان أقول في غالب الأحيان قد كان هناك مقدمات قبل ذلك من نظرات إليه نظرات إعجاب من كثرة تتبع له في مواضع القصر ومعقول الزوج لم يعلم بهذا طوال المدة إذن هو مهم البيت ولا يدري عن حريمه استمع إلى ما ذكره الله تعالى في حال يوسف عليه السلام معها قال الله جل وعلا وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الكافرون قال الله ولقد همت به وهم بها لولا اروى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب يوسف عليه السلام وهي تقترب منه وتتغنج يبحث يمين يسار يريد ان يخرج يخرج من خلال أي مكان يمكن الخروج من خلاله فجعل ينظر إلى الباب اقبل إلى الباب فتح الباب بكل قوة وهرب تعلقت بلباسه من الخلف تعال تعال وهو يهرب يفتح الباب الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع فلما فتح الباب السابع فإذا سيدها من ورائه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب اسمع الى كيد النساء الان هي الذي تفتري عليه وهي التي تراوده وهي التي اغلقت الابواب وهي التي تزينت وهي التي استدرجته حتى ادخلته الى الغرفه قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا, أي إلا ان ماذا يقتل لا صعبا يقتل وهي تحبه إلا أن يسجن ثم تذكرت أن السجن سيبعده عنها فقالت أو عذاب أليم يعني كم جلده وترجعونه الي يوسف عليه السلام بطل ما سكت قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين جاءوا إلى رجل حكيم من أهلها قالوا يا أخي احكم بينهما هو يقول هي راودتني وهي تقول هو راودني قال طيب هل هناك قراء قالوا نعم قميص ممزق قال طيب إن كان القميص ممزق من الأمام معناه هو الذي يقبل إليها لاغتصابها وهي تدفعه عنها حتى مزقت قميصه من أمام وإن كان القميص ممزق من الخلف معناه أنه هو هربان وهي التي تتعلق به حتى مزقته فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أخي الكلام العزيز أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ذنبك إنك كنت من الخاطئين وحمى الله تعالى يوسف عليه السلام منها وممن معها من, من النساء لما انتشر الخبر في المدينة وجمعت النساء وآتت كل واحدة منهن سكينة ومر يوسف عليه السلام من أمامهن فقطعن أيديهن وراودنه جميعا لفعل الفاحشة لكنه قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وفعلا دخل السجن حماية لنفسه من الفاحشة يا جماعة لاحظوا شاب يخير بين ان يسجن مع السراق وال... وقطاع الطرق والقتله يسكن في سجن ضيق تمشي البعوض على جسده والذباب يعبث بجسمه يختار هذا السجن ويبيت على البلاط وياكل من اقل الطعام والشراب يختار هذا على ان ينام على اريكه بجانب امراه حسناء جميله يختار سجن على هذا ربي السجن أحب إلي من الفاحشة. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وإكلانا برعايته ولا يفوتني أيها الإخوة والأخوات وقد عشنا مع بعض في هذه الحلقات الثلاثين أجمل اللحظات مع كتاب الله جل وعلا ومع تدبر آياته لا يفوتني في آخر هذه الحلقات نشكركم والله من أعماق قلبي ونداوم الدعاء لكم قائما وقاعدا على حرصكم على الاستماع ومتابعتكم لمثل هذا البرنامج أسأل الله تعالى لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب ولا أقول وداعا نعم الحلقات انتهت لكن لعل الله أن يسر لنا لقاءات في برامج أخرى إلى لقاء آخر إن شاء الله في برنامج جديد بعد هذا البرنامج المبارك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله كنتم مع قصة آية إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي تنفيذ المهندس أيمن رزق إشراف الأستاذ عبدالإله الإبراهيم